وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا المسألة الخامسة عشر لا تبرؤ ذمته من الخمس الله بقبض المستحق او الحاكم سواء كان في ذمته ام في العين الموجوده ما لم يقبض المستحق او الحاكم الشرعي لا ذمته ان شاء الله يعزله خليه في اي مكان. ما لم يقبضه المستحق او الحاكم لا تبرؤ ذمته وفي تشخيصه بالعزل اشكال لو عزل يتشخص مشكلة سيدنا قدس سره يطرح مطلب دقيق وهو انه عدنا امرين تقسيم وعزل له الولايه على التقسيم ليس له الولاية على العزل شنو معنى التقسيم؟ يعني الآن عنده ثلاثة ثلاث حسابات في البنك مثلا الخمس من اي حساب من هذا او من هذا او من هذا كيفة له الولاية هنا على التقسيم يعني على تعيين المال الذي سيخرج منه الخمس المال اللي يريد يطلع منه الخمس الى الولاية عليه ما يريد طلع من أرباح التجارات يريد طلع من ميراث ما يريد طلع من ميراث يريد يطلع مثل من الهبات كفى في هذه الناحية بكفى تلاحظين أما أنه إذا طلع وقال هذا الخمس يكون خمسان لا فولاية التقسيم غير ولاية العازل مقصود صاحب العروه انه لا يتشخص بالعزن هذا هو المقام وإلا أصله لا التقسيم له لا ينبغي الإشكال في أن المالك بما أنه الشريك الأعظم لأنه يملك 4-5 وإنه يملك بمقتضى السيرة القطعية ايضا السيرة القطعية قائمة على أن المخمس يستطيع 5 من أي مال له الولاية على التقسيم وإخراج هذا النص اللي قرناه في الزكاة لأنه أعظم الشريكين ناظر لولاية التقسيم مو لولاية العازل التقسيم وليس للحاكم ولا للمستحق إلزامه بالإعطاء من مال خاص لا بيطلع من مال خاص ما بيطلع من طلع من أي مال أما ولايته على الهاذل وتعيين الخمس في المعزول في يترتب على العجز بحيث لو تلف لا يضمن هذا هو الكلام يقدر يطلع يقول هذا الخمس بس يصير خمس اذا يصير خمس معناته تلف لا يضمنه اذا يقول ما يصير خمس ذا تلف يضمن الخمس يقول لا يصير خمس اذا تلف يضمن فلم يدل عليه أي دليل في المقام وإن ثبت في الزكاة لأنه لا يعم المقام في الزكاة ثبت أن العزل يصيرها زكاتان أما هنا ما ثبت أن العزل يصيره خمسان فإذا تلف ما أفرزه قبل وصوله إلى المستحق أو الحاكم لم يسقط الخمس عنه هو هو الان طلع الخمس عزله اراد ان يوصله الى المستحق طلف في الطريق طلف في الطريق اذا العين ما موجودة التي يجب فيها الخمس العين ما موجودة فحين اذن الخمس في ذمته واذا العين موجودة يقول التلف عليه وعلى الإمام لأن مال مشترك في الضمان عليه لوحده الضمان عليه ما معا يعني الآن هذا الكتاب موجود هذا الكتاب بتألق به الخمس هو انا طلعت الخمس من واحد اخر في الطريق الخمس تلف تلف يصير الضمان علينا اثنين انت تملك من هذا الكتاب خمس انا املك من هذا الكتاب اربعة اخماس المضمون ايضا بالنسبة يعني انا اضمن بنسبة اربعه اخماس انت تضمن بنسبة الخمس بجل مال بين شريكين المقصود من عبارة السابق لا يصير خلط بين العبارات مقصود من عبارة السابقة إذا تلف قبل الوصول لا يضمن أصلا إذا تلف قبل الوصول يضمن هو يضمن تمام الخمس يضمن بالنسبة. يضمن بالنسباء حتى لا لايتنا مع هذا الكلام الثاني الجملة فلا دليل على نفود العازل إلا إذا كان بين الحاكم صريحا أو ضمان كان يقول له الحاكم وكلتك في العازل او يقول له ابعث الي الخمس ابعث الي الخمس ذال بالدلالة الزمانية على ان له العازل بعان ولعل الامر قد اشتبه على صاحب المستند حيث ادعى قيام الاجماع على ثبوت الولاية للمالك على الافراز ماك ولاية المالك على الافراز وهولاية ولا على التقسيم لعل الإفراج فإن من نسأل غير معنون في كلماته وبالجملة فالمتبع هو الدليل ولم يرد نصا على جواز العزل في المقام وما ورد يختص في باب الزكاء إذن فالأقوى عدم الجواز إذا كان في ذمة المستحق دين أنا أطالب بالفقير يارف جاز له احتسابه خمسا أقول ما على ذمتك فهو خمس لك خلاص وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا أدنى المجتهد أيضا أنا أطالب الفقير غير السيد بلين واستأذنت للمجتهد أن أعتبر ما على الفقير خمسا من حصة الإمام إذا أدنى يقول سيدنا قدس سره المالك له الولاية على أن يخرج الخمس من أي مالين هذا ما في كلام خمس على يريد طلع من أرباح التجارات من الميراث من الهبات هذا له الولاية هذا لا كلام أما أنه خمس متعلق بالعين بهذا الكتاب ما على ذمة الفقير اعتبره خمسان؟ هذا ما صار اخراج الخمس من مال الاخر هذا صار تحويل لجوهر الخمس اصلا خمس متعلق بالكتاب اطلع دراهيم هذا معقول اما خمس متعلق بهذا الكتاب اعتبر ما على ذمة الفقير خمسان. حول من كونه في العين الى كونه ما في ذمة الفقير هذا اي دليل عليه صار معلوم بجعل ماله في ما له في ذمة المستحق خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعين فهو يحتاج الى دليل ولم يرد دليل عليه. ورد في الزكاة لكن هنا ما ورد في الدليل حينئذ لا فرق بين حصه الامام وحصه الساده لا فرق بين ان نقول بان الساده والامام يملكون او نقول بان الساده للام مصرف والخمس لا يملك هم لا فرق بين المطلبين هم لا فرق بين أن نقول بأن الخمس متعلق بالعين على نحو أو متعلق بالعين على نحو المعين أو متعلق بالعين على نحو ال... شركه في الماليه في اي مبنى نبناه متعلق بالعين بالنتيجه على اي مبنى بنينا النتيجه خمس متعلق بالعين على اي مبنى بنينا مالك المستحق او غير مالك النتيجه خمس متعلق بالعين بعد تعلقه بالعين ازالت هذا التعلق وجعله في الذمه يعني كانه هذا الشيء في ذمتي انا اعتبرت ما في ذمه الفقير خمسان إذا تعلقه بالعين إلى كونه في الذنة هذا يحتاج لدليل ولم يرد دليلون صرابه نعم يجوز ذلك بإجازة إذا كان هذه الأمور الحسبية فتركوا فق ديون السادة والفقراء من الأمور الحسبية فالفقيه له الولايه على الخمس من باب الولايات في الأمور الحسبية يأذن الفقير بأن تحوله من العين إلى الزمان حسن إذا وإذا لم يكن فرق بين حق الإمام وحق السادة تفريق صاحب العروة بين حق الإمام وحق السادة وأنه يجوز في حق السادة بلا إذنين ولا يجوز في حق الإمام إلا بإذنين تفريق بغير فارق صار واضح؟ المسألة السابع عشر إذا أراد المالك أن يدفع العرب نقدا يعني ما يريد يدفع من نفس العين يريد يدفع عرب ناقد عرب مثلا يدفع بدل الكتاب قماش لا يعتبر في ذلك ما يستأذن المستحق أدفع لك شنو لا يعتبر رضا المستحق ولا رضا المجتهد بالنسبة لحصة الإمام أيضا كل شما يكون وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة العين موجودة لا أريد اتفاع من العين أريد اتفاع من شيء لماذا لا يعتبر مدام هو إيه الولايه مدام دلتنا النصوص لأنه أعظم الشريكين دلتنا النصوص على أنه يجوز له إخراج الخمس من أي مالين بعد تجويز الشارع له بعد لا حاجة الى رضا المستحق ولا الى رضا المجتهد صار راضح الشارع هو له واعطاه ولايه التقسيم <تصفيق> نعم ذكرنا فيما سبق تأمل انه دفع خمس متعلق بالكتاب دفع قماش هذا شوية تاملنا فيه وقلنا النص الوارد في شنو في الدراهين المسألة الثامنة عشر لا يجوز للمستحقين slash 18 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال يتعاقد المالك وهي المستحق يقول لأنا من باب الواجب أتفعل الخمس لأنا ما أريد أتفعي لك فأنا أقول ما أعطيك يا إلا إذا أعطيك يا وتردع لي بادي فهو يعطيه إياه المستحق الرجل يعلم أنه لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك لماذا؟ لأنه ضاعة لعلة الحق فان الحق ما فرض الا لسد الحاجة فاذا رده على المالك من ذلك شنو؟ تضييع علة الحق علة الحق سد الحاجة وضيع سد الحاجة بعد ترده على المالك سيدنا كنت تقول له او يتعاقب سلينه في حين انه بيان على المستحق فقط ليكن بالنتيجة الحكم الان حكم ناظر للمستحق نفسه انه انك ما يجوز له تسليم المال بعد ان تستلمه وترده الى المالك ما يجوز سواء تعاقب من اول او ما تعاقب ايام عقدا غير ملزم بعد هذا لا لانه تفويت للحق ومناف لحكمه التشريع الا اذا فرضت مصلحه اهم من حكمه التشريع كما اذا فرد ما ان المالك معوز يعني المالك هذا واجب عليه خمس من سنين قبل عشر سنوات ربح ربحا زائدا على مؤونه سنتين وجب عليه الخمس لكن الان مثلا ثلاث سنين معشير وعلى ديون كثيرة فهو يعطي الخمس الذي عليه المستحق المستحق يرد الخمس عليه لأنه مصرف للخمس في فك ديونه صار واضح إلا في بعض الأحوار كما إذا كان عليه يعني على المالك وعلى المستحق مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأنصارا معشرا وعراد تفريغ الذنة فحينئذ لا مانع منه إذا ربي المستحق انه ملك بعيد إذا ربي لا مانع المسألة التاسع عشر هي مسألة مهمة جدا وفيه الحيص والبيص إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد بوجوبه كالكافر كافر سلم لك مال فيه خمسون لم يجب عليه إخراج انت لم عليك عليه إخراج فكالمهنى وعليه الوزر فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها وسواء كان في المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها هذه مسألة تسموها مسألة التحليل التي وقع الخلاف الشديد بين الفقهاء فيها سيدنا قدس سره يقول الأقوال متشتتة والروايات متعاربة لا يهمنا التعرض للأقوال ولا لكل روايات بل نتعرض لخصوص الروايات المعتبرة ونجمع بينها جمعا عرفيا ومن من ذلك بما سيأتي يقول الروايات على ثلاث الطوائف هو تدل على إباحة الخمس مطلقا للشيعة ماكو خمس أصلا وكأن الخمسة بس في مرحلة الجعل ماوصل لمرحلة الفعيه كأن الآية والروايات التي شرعت الخمس شرعتها على نحو الجعل إنها حكم مجعول لكن لا فعلية لاعتبار لا. أن لئيما أضاح الخمس للشيعة إذن تشريع الخمس بس تحقق في مرحلة الجعل أما هذا التشريع ما وصل إلى مرحلة الفعلية إطلاقا نظير تظهر شنو مثلا نفترض أن وجوب الحجار المستطيع فلن استطاع في العالم أن يحوج فوجوب الحجار المستطيع يبقى حكما جعليا لا فعليا له مثلا يعني كذلك يسم من الروايات هكذا قسم من الروايات تدل على عدم جواز الإباحة مطلقا أصلاً ما أكو إباحة ولا أكو تحليل قسم من الروايات تفصل بين من ينتقل إليك وبين ما يجب عليك ابتداءا طارفاً أنت تربح ابتداءا يجب الخمس عليك في هذا الرقم ولا تحلل لك طار ينتقل إليك مالاً فيه خمسون لا يجب عليك الخمس فرق بين ما ينتقل إليك وبين ما يجب عليك ابتداء نجي الان الى الطائفه الاولى وهي ما دل على الاباحة مطرق يعني. منها صحيحه الفضلاء محمد مسلم الزرارة منه بكيك عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك يعني من حقنا وآباءهم في حل ظاهرها أنه شمال حقهم مباحون لا يجب إخراجه فيه أشتري حاجة؟ ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباؤهم في حل ما يجب الخط آخر كلمة حقنا هو هذا يقول السيد وأبناءهم أصح يعني أكو بعض النسخ ألا وإن شيعتنا وأبناءهم أصح من أبناءهم الشغل أبناءهم كل أبناءهم كفار كلم على الشيعة الآن ألا وإن شيعتنا وأبناءهم أصح من أعب الله هو. ونحوها صحيحه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس حل لهم يعني من يعني الشيعة ليطيب مولدهم فظاهر هذه الرؤية قرينة على ذلك قد يحتمل أن المراد بحقنا الحق الذي اغتصله من الخلفاء منهم لا كل حق لعل المراد من حق نافي كلام في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الحق الذي غتصب منهم في زمان الخلفاء الذين قبله وهذا الحق توزع بعضه ضيع بعضه اشتري وصار بين أيدي الناس يعني هذا لا يحل فيه إلا الشيعة فعلم أقصده في الرواية هذا وليس بناظرا إلى الخامس حتى يستفاد إباحة الخامس، لكن بقرينه هذه الرواية الثانية، ألا وإن إم أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس هذه واضحه بل واضحة الشمول لحق الإمام وحق السادة على كل حال. نسيت النص صاحب الحدائق خصص التحليل بحق الإمام، لا ظاهر الرواية هذه نكلا حق الإمام وحق السادة ليطيب مولدهم. مولدهم ومعتبرة الحارث ابن المغيرة قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام الباقر فجلست عنده فإذا نجيه ما اسمه نجيه كان يقضى قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثى على ركبتيه قال جعلت في ذاك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فقاك رقبتي من النار فكأن الإمام رقل لعله لأنه لأنه لأنه لأنه منحرف أي شيء ما كان إمام عبابي فكأن الإمام رقله فاستوى جالسان إلى أن قال ظاهر الذي سأله عنه نجيه يوم في الرواية الثانية أنه عندي أبوال وعندي تجارات وأنا أدري حقكم موجود في هذه الاموال والتجارات فماذا اعمال لمن جاب اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا ظاهر ان مالنا من الحق في الاموال والتجارات والغلات قد احللناه لشيعتنا وظاهر كلمة كلمه شيعتنا شيع الاعم في ازمنتهم وفي غير ازمنتهم وقد عبر عنها في الحدائق بالموثقة ما هي الآن كلام في السند وأما روايته الأخرى ذات الأخرى دليل على موارد الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له واحد يقول قلت له أبي عبد الله فيك كرواية عن الباقر هذه الرواية عن, عن صادق إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب فهل أمشي تقولون عن هذه الرواية ؟ ظاهرها تحليل مطلق الخمس ليس هو هالوضع علينا هذه ها الرواية ظاهرها انه لا خمس على الشيعة أصلاً غرخة لا بس ولا يمكن التعويل عليها لطيفة هني ها ناقد الشيخ ابو جردي عن صاحب الجواهر كل إشكال فيه رعباً وإرشاً يخشى على من أمعن النظر في هذه الروايات مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح، يعني يريد يجمع بينها جمع عرفي من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يثبت شيئا إلى أن قال وليتهم تركونا والأخبار، يعني واحد إذا يدخل في هذه الروايات فعلا لورقة التحليل من جهة تعاربه الشديد. هالشيء يصعب الجمع العرفي لينا من جهه اخرى ان اللي يريد حل الخمس يدخلها وهو بهذا النفس واللي يريد يصعب الخمس يدخلها وهو بهذا النفس يعني المرض الداخلي ينعكس على طرح الجمع العرفي في هذا المقام باعتبار <تبارة> انه امر يدور بين الوجود والعدم تسبب ان فيها خمس تسبب ان ماكو ما خمس فمن يريد هكذا ومن يريد هكذا حتما مثلا عواطفه تنعكس على طريقة استبلاله هنا وتحصيل الجمع العرفي فلذلك الشيخ صعب جاري يخشى الحمن أن النظر في هذه الروايات مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء, بشيء مقبول يخشى عنه وليتهم تركون والأخضار لما تدخلت المفاهيم وصولية والاصطلاحات المختلفة خلينا والاخبار قد نفهم جمعا عرفيا لكن الان بتشوف سيدنا قدس الره يقول اولا لا يمكن التعويل عليها هذه الروايات المبي المبيحة للخمس من اجل منافاتها للتشريع عجيب يعني انت تلتزم اللي تلتزمها الروايات تلتزم بأنها السادة يبقوا يبقو الفقراء خلط الزكاة شرعت بلا اشكال والزكاة لا تعطى لسادة الفقراء بلا اشكال والسادة الفقراء من اين يأخذون حقهم إذا تقول بأن الخمس ابيح من اين يأخذ الفقراء السادة حقهم يلا <تصفيق> فلو اخذنا بمدلول هذه الروايات للازم منها شنو سد حكمه تشريع الخامس فان حكمه تشريع هو سد حاجه الفقراء من الساده وهذه الحكمه لا تتحقق اذا, إذا قلنا بمدلول هذه الروايه حرام رخصه او ريثه بتاني اولا انت بامكانك ان تجمع بين الروايات بأن تقول ما دل على التحليل ناظر لحق الامام دون حق السادة حتى لا يتنافع مع حكمة التشريه كما قال بي صاحب الحدائق صاحب الحدائق يقول نصوص التحليل ناظر أي حق الإمام لا لحق لي السادة ليش ناظر لحق الإمام لا لحق السادة أولا للتعبير بحقنا في جملة من حقنا هو ظاهر في حق الإمام وثانيا حتى اللي عبر بالخمس سوف نحن شو نرى صحيح الزرارة الثانية عبرت بالخمس حل لهم من الخمس يحمل المطلق على المقيد بما أن الروايات الأخرى قيدته بحقنا وهذه الروايات مطلقة في الخمس يحمل المطلق على المقيد يقال بأن ما نصت عليه على تحليل الرواية هو حق الإمام عليه السلام ويبقى حق السادة متعلقا بالذنة فإذا بقي حق السادة متعلقا بالذنة لم يلزم من القول بالتحليل منافاة حكمة التشريع صار واضح هذا الكلام هذا اولا سنعد مصنع استدلاليه شي يبغى يسوي ايش يبغى وش يسوي انه الروايه يقول لي محلل انا خوي بيبي اذا التزمتم بهذه الروايات يلزم منكم ابقاء الاستاذ على فقرهم خو شنو نسوي بعد احنا نلابقناه على فقرهم من ابقى على فقرهم بعد دلاله الروايات على التحليل لا يمكن الإعراض عن هذه الرواية الكثيرة بشنو لأنه يلزم من مدلولها إبقاء السادة على فقرهم وهذا منافر لحكم التشريع. شنو يسويخه الرواية التي دلت على ذاتك فحينئذ إن عاشوا السادة خب بإقامة حكومة إسلامية فضمنوا لهم الله أو من بيتمال المسلمين أو من المضرات والخيرات شكارنا إحنا هذه الروايات بعد أن دلت على إباعة الخمس هذا مو دليل يعني مو صنع عسل في رد الروايات هذا اولا ثانيا هذه الروايات معارضة معارضة بالروايات الكثيرة الامرة بدفع الخمس في الموارد المتفرقة والاجناس المتعددة كقوله عليه السلام لصحيح ابن سنان خذ ما لن ناصب أينما وجدته وادفع إلينا الخمس كيف تجمع بينها وبين هذه اللي يقول ماكو خمس اللي خذ ما لن ناصب أينما وجدته وادفع إلينا الخمس أو في بعض الروايات من أخذ ركازا فعليه الخمس أو في صحيح قال ابن إهزار اللي مضت التي نصت على ثبوت الخمس في أرباحل مكاسب فلو كان مباحا للشياء فكيف نجمع بينها وبين هذه النصوص المتكاثرة التي تدل على ثبوت الخمس خب ممقصود ثبوت الخمس اقتضاءان يعني في لوح المحفوظ بالي ثابت أما خارج المثابت لا معنى بذلك خب الجواب نحن احتملنا سابقا هذا الاحتمال أن يكون الحكم بلا فلعل هذه التحليلات الواردة في النصوص ناظرة لزمان والآمرة ناظرة لزمان أو ناظرة لأشخاص ولعل حكم لا يتيه حكم لا يتيه يختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص فحينئذ لا نجد معارض بينهما يعني هذه قرينة وجود الروايات المحللة في مقابل الروايات الملزمة قرينة على ان الحكم حكمون ولا <تصفيق> يتيلون بس ما حد في المعاصرين ما يلتزمون به ما حد يلتزم بذلك <تصفيق> الطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقا هيك فرس ما يروح من مطلقا. مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه كنت عند أبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام دخل عليه صالح بن محمد بن سهد وكان يتولى له الوقف بقوم وقف البيت في قم كان هذا الوالي من قبل الإيمان فقال يا سيدي جعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها بلعت حل, أريد حل. فقال له أنت في حل تورية هذه تفيحل يعني انت الان مو محرم مو الحج في حل يعني حلل له استعملوا ايما التورية انت في حل فلما خرج صالح بل السيد يعتقد اساس احكامهم مدنية على التورية يعني عنده في نبحث التعادل والتراجيح نبحث اختص به فرد عشرات الروايات تنقلها في هذا المضمون التي تدل على أن نتكلم على سبعين وجهًا لنا منها المخرج زين أو نخاطب الناس على كذا أو إنه مثلًا روايات زين أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا أو إذا عرفتم لحن كلامنا مثلًا مصطلب أساسي في روايتهم من على التوراة والوجوه المختلفة خب فلما خرج صالح قال أبو جعفر إلي من؟ إلي إبراهيم النهاشم أحدهم يسب على أموال ال محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجي فيقول اجعلني في حيل ظن أني أقول لا افعل والله ليسالنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤال حفيثا <تصفيق> يعني ما فاعده خوف بليه هذه الرواية مرد في الواق شربتها الباب الخمس سيدنا كلها ها قرينة موجودة فإن مختبر قرائن الموجودة فيها ان المراد بالأموال الخمس انه قال ايتامهم مساكينهم أبناء سبيلهم شارل للآية ايتامها والمساكين وبن السبيل تعبير بها الالفاظ الثلاثة ايتامهم مساكينهم ابناء سبيلهم قرين على ان المراد بالاموال شنو الخمس احدهم يثب على اموال اهل محمد يعني مطلق اموالهم واقف او خمس بقرينة ذكري ايتامهم مساكينهم ابناء سبيلهم ثم يأخذه ثم يجيب ويقول اجعلني في حل اتراهض ظنا. خاب هذا إذا سلمنا الظهور ولم يفعلوها مجرد القرائن ما تفيد أنها ظاهرة في الخمس إذا سلمنا أن الرواية ظاهرة في الخمس فهذا غايتنا ما يستفاد من أن الإمام لم يحلل صالح بن محمد بن سهل من الخمس أو أن الإمام لم يحلل الشخص الذي يسب على المال ويأكله ثم يستاذن لا يحلل اي غير ما يقول عليه ما تدن عليه هذه الرواية أنه لا يحل الخمس للشخص الذي يسب على الخمس ويأكله ثم يجيء ويستاذن هذا لا محلال أما الشخص الذي من البداية توقف ويستأذين الإمام عليه السلام فيحلله هذا لا ينفيه بعبارة أخرى أن لا تدل على عدم التحليل مطلقا الذي أراد أن يستفيده سيدنا قد السر ومعتبرت أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لا يعذره الله اشترى ما لا يحل له بيقول هذه الرواية من اشترا عام من ان تكون شيعي او سني لان احنا رواياتنا في شنه ان كلامنا فيه خصوص شيعي مضاحلة او مضاحلة فقد فقيه يعترض يقول لك لان لا هذه, هذه الرواية عامة فما دام عما تخصص بالروايات الدالة يحمل العام هذه الرواية عامة والروايات الناظرة للتحليل الخافة فيحمل العام على الخاص يقول إذن الرواية السابقة لقصة طالح بن محمد بن سيد أقوى دلالتين لاختصاص موردها الشيعاء وأما هذه مطلقه وقد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين أن الساقط حسة الإمام لاحظت السادة يعني نصف الخنس، أما النصف الآخر فلا بد من دفعه إليه. سيد يقول وهذا كما ترى مجرد اقتراح. جمع عرفي هذا جمع تبرعي من رأس طلع هذا الجمع وإلا القرائن لا تساعد عليه جمع, اقتراح. جمع اقتراحي تبرعي ليش يقولها؟ بل إن مقتب التعليل بطيب الولادة لي طيب مولدهم ظاهر في أن التحليل عام حق الإمام الحق السادس وإلا تحليل حق الإمام لا يسبب طيب المولد مجرد هو. طيب المولد متوقف على عدم الحق مطلقا مجرد تحليل حصة الإمام خاصة من دون تحليل الحصة الأخرى لا تطيب المولد لا تجعل المولد مولدا طيبا إن مقتب التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلق الحلية بتمام الخمس لتعدم تحقق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى يعني كأنه أنا لو قال قائل هكذا انه يخاب مو مقصود تطيب المولد مطلقا يعني اللي طيب مولدون من هذه الجهة افا يظن افا ان دفع الحق يطيب المولد ولو كانوا نولاد عن زنان ليه مقصود تطيب المولد مطلقا مقصود من هذه الجهة سن راضح الولاد يعني انه الانسان مثلا شيعي اسقط عنه الخمس هي طيبة مولده مولده المقصود بالنتيجه انه الطيب المولد من هذه الجهه من جهه تعلق الحق به فلا ما من ان يكون الحق الساقط خصوص حق الامام والمقصود بالغاية طيب المولد من جهة حق الإمام. من جهة حقنا ما من جهة حق غيرنا لا. هي طيبة مولدهم من جهة حقنا لا من جهة حق غيرنا صار واضح دعا المقصود هكذا إلا أن يستبع يمكن أن يقال هكذا مع مما يساعد صاحب الجواهر مضافا للتعبير بحقنا ساعد صاحب الجواهر أكو صحيحة إن أنه زوار من أعوزه شيء من حقي حقي ما حق الإيمان فهو في حل هل تقولون دون خوة هذه خاصة بالمواوزين هنبعين دعي التحليل لمطلق الشيعة لا خصوص المعوين هذا مؤيد فقط نعم تضمنت رواية ابي حمزة تحليل ثلاثة اسهم رواية ابي حمزة محلل ثلاثة اسهم فقط باستة الاسهم هي تساعد كلام صاحب الحدائر يقول هذا ما يدير على الحصول تحليل الثلاث لا يدل على عدم حصر الجميع. يعني هاي ثلاثة محلل أما غير محلل الأولى مسكوتة نعم. رواية أبي حمزة مضافة لبعض في سندها تدل وشنو؟ تدل على تحليل ثلاثة أسمهم أما أنه لا مفهوم لها في عدم حلية البقية الجواب هذا كلام مو مقبول مسيده لذا كانت الرواية في مقام البيان. وحلّل الثلاثة ظاهرة في عدم تحليل ولم كان في مقام البيان كون الإمام في مقام البيان يعني أن يبين تمام ما له دخل في الحكم الشرعي وعدم تبيين بعض ما له دخل إخلال بالمقصود إذن إذا كانت الرواية في مقام البيان والإمام نص قاد ثلاثة السم حلّل معنا غيرها من حلّل هذا واضح أرضاً بعد ما لديه النقاش فيه إذن لا يبعد أن نجمع صاحب الحدائق جمعا هرفيون وغير بعيدين الأقوى الآن يجي للجمع له هو اختاره قدس سره إحنا احتملنا جمع وهو أنه محمول على الحكم الولايتي أن التحليل في البعض والإبقاء في البعض حكم الولايتي لابد أن ننظر إلى آخر تاريخ أزمة الله المعلمين السلام حتى نثبت ان الحكم في عصر غيبة واقن او لا اخر الروايات صادرة عن العسكريين عليهم السلام ان كان يستفاد منها التحليل فلا خمسة في عصر الغيبة وان كان يستفاد منها عدم التحليل فيبقى الخمسة في عصر الغيبة اذا قلنا بان الحكم لا فبقاؤه يرجع الى اخر امام وماذا قال في ذلك؟ والأقوى في مقام الجامع حمل نصوص التحليل على من تقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس اللي ذكر اولا إن كان انت وجب عليكم الخمس ابتداءا هذا ما يسقط عنه وإذا انتقل إليك مالا فيه خمس فلا يجب عليك الخمس هذا هو الجامع بين النصوص من هذا الجامع؟ نقول ها طائفة ثالثة من الأخبار تعد وجها للجمع بين الطائفتين المتقدمتين وشاهدا عليه والعمدة منها روايتان إحداهم ما رواه الشيخ الصدوق شيخ والصدوق قال كنت عند أبي عبد الله عن من؟ كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم خلو. هاي الرواية اللي قال السيد هي العمدة قال عمدة ها روايتها هو يقول ضعيفة السند خلو. ضعيفة السند بطريق الشيخ معتبرة بطريق الصدوق لكنها مشتملة على شخص فيه خلاف وقد دلت على التحليل بالإضافة احنا كلامنا قاش ميسي السيد في هالنقطة يقول دلت على التحليل بالإضافة إلى من تقل إليك من أموال من وين من تقل إلي قال تقع في أيدينا تقع يعني ظاهر أنه منتقله فحكم ذوقك في المقام جاي يقول الإمام جاي يقول الإمام, جاي يقول الإمام. جعلت في دك تقع في ايدينا الاموال تقع يعني جت من غيرنا الينا هذا معنى تقع فالتحليل خاص بما ينتقل اليك لا بما هو واجب في اموالك ابتداءا فشين تفهمتون تقع في ايدينا زين تقع فينا ايدينا كيف شيف الرجل يقع في ايديك يسر الله وما تقع في يدك سالاموال خلو تقع في يدك خبات تصل اليك ان ارباح ارباح تقع في يدك كيف معناه ارباح لتجارتك انت ارباح لتجارتك انت يعني مثلا انه عندك تجارة بيع يشتري فيها حصلت على ارباحك شو من تقع في ايدي الارباح هو حيث ان صارت ارباح صارت ارباح المكاسب داخله فيما يقع في ايدينا يعني ما فيه الخمس هل هالشكيل ارباح عنوان الارضاح الوارد في الناس قرينة على ان المراد الاعام مما ينتقل اليك او مما يجب عليك ابتداء ولا ما معنى ان الرب يقع في يدك من غيرك شمعنى الرف يقع في يدك من غيرك اذا هو مورد لتجارتك كيف يقع في يدك من غيرك راضح هذا قرينة على المراد الاخان ولو سلمنا كلام سيدنا قدس سره انه لا مقصود انه خصوص من اتقاله اليك استعبيره باليوم معنا ان الحكم لا يتيه وخاص بزمن خاص ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم خبوه واحضح كلمة اليوم على ان الحكم هذا التحليل حكم ولايتي خاص بظرف خاص فسواء اريد بالرواية الاعام كل مال أو اريد بي خصوص ما ينتقل بالنتيجة الرواية ليست عمدة في المقام للجنب بين الروايات لانها ناظرة بظرف خاص صار واضح نعم ثاني ثانيتهما هديث في الرواية هدي في فيها وقع في السنة هديث الرواية فيها وقع عظم في السنة ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سلم سالم بن مكرم وهو أبو خديجة, هو خديجة هذا النص إشارة للاختلاف في السنة أنه سالم بن مكرم أبو خديجة مسلم لكن أبو سلم كنية إلى لكنية لأبوه سالم بن مكرم أبو خديجة هو أبو سلمة لهو ابن أبو سلمة يعني أبو سلمة كن لأبوه حيصب أبو سعده وذكر في التنقيح كلام واستغرب منه في المعجم هو السيد نفسي فقد ذكر في التنقيح أنه الشيخ النجاشي خب وثقه سالم بن مكرم ابو خديجة قال النجاشي ثقة ثقة ثقة ما فقم. ويعتمد السيد على النجاشي ويراه خريت علم الرجال ويعرض عن الغبائر مثل اكثر الرجاليين لا يقبلون به توثيقات من الغبائر وقدحه سعود الثاني وأيده يعتمد على الرضاري، الرجل الامن كان جاسوس، جميع العيوب يذكرها، <تصفيق> دقيق في النقد، <تصفيق> فيعتمد على الرضاري، بما أنه إن جاشي يقول ثقة ثقة، بعد ما قرأ على من هذا، زين، هذا معارض بشنو ترعي الشيخ، فان الشيخ في رجاله. بعد أن ذكر قال سالم بن مكرم يكنى أبي خ... أبا خديجة ومكرم يعني أبوه يكنى أبي سلمة بعيف شيخ بعفو الشيخ نفسه إذا جن أنه سالم ابن أبي سلمة سالم ابن ابي اكوين واحد ثاني اسمه سالم ابن أبي سلمة مضعف حتى عند النجاشي قال النجاشي عنه عن سالم بن ابي سلمة حديثه ليس بالنقي وان كنا لا نعرف منه الا هو خوش ادمي ما حديثه معدل النجاشي جراي استند عليه بعد فالامر الان دائر بين سالم ابن ابي سلمة او سالم ابو سلمة فإن سالم ابن أبي سلم مضعف وسالم ابو سلم موثق إلا أن الشيخ قال ترى هذا أبو خديجه هو سالم ابن أبي سلم المضعف مو سالم ابو سلم الموثق الشيخ اللي يقول فالآن يتعارض تلفيق الشيخ مع تلعيف الشيخ مع تلفيق المجاشي ولكن الشيخ نفسه ان الشيخ نفسه وثقه في مورد يمكن ان يكون الشيخ مع تضعيفه هو الشيخ نفسه فما هو المرجح منهما سيدنا في كتاب التنقيح قال بأنه بعد هو ان يكون فلا دليل على ان يكون توثيقات تساقط في اجنت تعرض بهذا القول واستغرب من اللي يقول بهالكلام هذا العجيب اني اسطر هذا الكلام بالحق بانه يقدم توثيق نجاش على ايش شو ادنا إن المسلسله فيها فيه كلام خالي عن الشبهه المعلوماتيه ده دي كان رأيه وكذا اوه انت تذكر كل وتستغرب من قائله عجيب وش مستغرب من قائل كان رأيه وكذا انت حين تكتب مهاجم ما تدريش تقايل في التقية <تصفيق> شباعم بعد كان رأيه وكذا اخوة اذا كان لا مثل ما في العلامة يعدل صح انت عدول اما انه تستغرب من قائل ذلك الكلام وقيله وتستغرب منه الواحد من يحمل الأول على المقرر هذا <تصفيق> ما لابد له الشكل يعني شو يسوي المقرر مسكين؟ <تصفيق> يجي نجي للرواية نفسها نجي للدلال الآن بغض النظر عن السال عن أبي عبد الله قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج يقول الإمام ففزع أبو عبد الله شو نقول تاج فقال له رجل لا ميقصد بك تتحلل لخوزنا لي ليس يسألك ان يعترب الطريق وانكح ما شاخه وانما يسألك خادما يشتريها يعني امرأة جارية او امرأة يتزوجها او ميراثا يصيده او تجارة او شيئا اعطيه ويدرى انه حق لك موجود في الامور كلها قال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال اما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له عن الشعال يقول المستفاد منها أنه خصوص من انتقر إليك يشتريها يعني انتقل. تزوجها يعني انتقلت اليك ميراثا يصيبه انتقلت اليك تجارة يصيبها يعني انتقلت اليك شيئا اعطيه يعني انتقل اليك فالتحليل هنا ناظر لخصوص انتقل اليك التأمي في كلام سيدنا قدس الروح كل هالروايات التحديد تجمع بين هالروايات <تصفيق> الذي فيها كلام في سنده وجود رواية واحدة غير كافية للجمع بين عشرات الروايات المتعارضه هذا واحد ثانيا تسلمنا ذلك وين تجمع كيه تيما طاثر الكلام وهذا لا يبعد نقطة يمكن ان نعتبرها جمع بين النصوص كلها غير مسألة الحكم الولاياتية غير مسألة حق الامام دون حق السبيل الذي جمع به صاحب الحدائق قدس سره اكو نفت نجمع به هبين الروايات لا يبعد ان الروايات ناظري تحليل المولد فقط يعني انسان شيع ما دفع خمس ولادة ونكاح حلال او لا حلال لكنه مأثوم بعد ان دف الخمس لا يبعد ان التحليل في الروايات كل ناظر الى جهة تحليل الموليد والنكاح ليس الا وهذا لا يعني سقوط الخمس عن الذنان ناظر ذها النقطة بس هالتحليل الوارد في الروايات كلها ناظر ذها النقطة ان ولادتهم طيبة أن نكاحهم في محل هوين لم يدفع الخمس أموال يدفعها يشتري بها مثلا خادما فيها خمس نكاحب لهذه الجارية لا إشكال فيه امرأة مثلا يتزوجها ويكون للخمس علاقة لهذه المرأة لا إشكال في هذا الزواج أو تجارة أو أي شيء آخر النتيجة أن ما يتعلق بالمناكح حلال وإن كان الخمس ثابتا في الذمم هذا وين نستفيد من نستفيد من, من نفس الفاد حلل لي الفروق ما به النقطه اريد حلل لي الفروق على هذا لهم حلالات من شاهدين فانين بالاقسام كما ذكر او قول الإمام عليه السلام راجع راجع روايات تحميل ثلاثمائة واثنين واربعين إنما هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبعهم في حل لبعده ليطيب مولدهم اللهم إنا أخذ كذلك فلما أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتها. اراد ان يقال هذه النقطه هذه بعدين سيدنا قال الخمس خاص بمن حتى اللي انتقل عنا لو بس اللي انتقل اليه لا اللي انتقل اليه حلال اللي انتقل عنا لا يبقى عليه الخمس في دمته يعني انتقل من المكان في العين انتقل من ولكن علماء ان يقيدوا بان ينتقل ممن لا يعتقد الخمس يعني من كافر او من مخالف والحال بان التقييد لا وجد ان الروايات عام انتقل اليك سواء ممن لا يعتقد او ممن يعتقد لكن لا يخمس مثل الشيعة الف السامق الروايات مطلقة كلام السيد صحيح يجد قيدوا بمن لا يعتقد كل ما انتقل اليك من اي شخص ولو كان يعتقد ولا يخمس تشمله الروايات روايات مطلقة بقية ما فيه تقيت ودعوة خواب واحد قلت يقول لا ما يحتمل أن الشيعة ما يخمسوا لأن جميع الشيعة في أزمنتهم كانوا يخمسون قللونها الدعوة هذه هذا الدعوة الشيعة في كل زمان في الساقوة مطيعون من هنا أن الشيعة في أزمنتهم كانوا يخمسون في فيإطلاق الروايتين محكم وظاهره كل من انتقل إليك لا يجب فيه الخمس هذا كله فيما اذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه متعلقا للخمس اما خل نضرب مثال يقول شخص يسلمك كتاب هو بنفسه متعلق بالخمس الخمس هذا الكتاب يعني تشملك ادلة التحليل شخص يجب الخمس في عين ويتلف في العين فينتقل الخمس لازم... بعدين يعطيك عين ثانية راح بريعي يعني المثال اوضح قد يجب الخمس في عين من اعيان اموالي مثل كتاب يتلف الكتاب ينتقل الخمس شنو لازمة الهبلة فالاب يموت ينتقل المال إلى الورثه المال اللي انتقى إلى الورثه غير العين اللي كان فيها في الخمس فالخمس الآن في ذمة الأب مو في العين المنتقلة ليست العين المنتقله فيها خمس فالخمس في ذمة الأب هم تشمل روايات التحليل أو ما تشمل نقطه مهمة تشمل روايات التحليل هنا ما تشمل الظرف يعلمون جزمان أن في ذمة الأب خمس ظف العين هذه خمس لا العين التي يجبها الخمس أتلفها باعها اشتركها الآن خمس في ذمته وهذه الآن تركة منتقلة هل يكون الخمس كسائر الديون تنقل من أفل التركه؟ بحيث ليس لهم ميراث إلا بعد إخراج الخمس إنه قسائر الديون أو لا هذا المورد مشمول لنصوص التحليل يقول سيدنا لا هذا مو مشمول لنصوص التحليل لا لا ليش يقول ظاهر نصوص التحليل تحليل نفس العين التي في الخمس إذا انتقلت نفس العين التي فيها الخمس إليك ما عليك شيء سواء انتقلت إليك ببيع بهبة بميراث بأي شيء آخر اما اذا انتقلت اليك عين لاسمها تعلق بالخمس لكن كان على ذمه من انتقلت عام خمس وهذا الخمس ثبت في الذم لا من باب الخمس ثبت في, في العين من باب الدين فعبيه شلون يعني الان الخمس في الميراث لا ما رايحين نطلع من باب الخمس رايحين طلعين من باب الدين لانه ثبت في ما ثبت في العين متكمله هنا بقول لا ظاهر الروايات التحليل تحليل العين التي فيها الخمس إلق مو تحليل العين التي تعلق بها الخمس على نحو الدين لا على نحو الخمس لا يشمله ذلك دقيق صار راضي خلامه هو فحينئذ لابد من إخراجه من الخمس من العين سين السيستاني يختلف فيها كل كل حلال هو مطلقة بعشف رواية ظاهرها حلل لي الفروج فزع أبو عبدالله قال إنه لا يسألك كان يعترب الطريق وانما يسالك يسألك أنه أي شيء ينتقل إليه ويدري أن حقكم متعلق بس متعلق به على نحو الخمس متعلق به على نحو الدين ظاهر رواية مطلقة بعين أي شيء ينتقل إليه وهو متعلق لحقكم تعلقن لحقكم على نحو الدين على نحو الخمس على اي نحو من الانحاق ان ذلك حلال وشم كذلك نطلقا ما يناسب حكمة التحليل بس بس في العين اللي في الخمس اما داك لا خمس شو الفرق داك بتحمل الشيعة تكون <تصفيق> الا في هذا دون هذا خمس شو الفرق يعني ماكو فرق علمي يعني